بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هو أحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وأنفنا عنه تلك آيات الكتاب وقرآن مبين هم ما الذين كفروا لو كانوا مسلمين تَتَمَتَّعُ وَيُلْهِمُهُمُ الْأَمَنُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْنُون مَا تَسْمَعُ مِنْ عِصْمَةٍ أَجَنَّاءَ وَمَا يَسْتَخِفُّونَ قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا من حق وما كانوا إلى المنظر نزل الذكر إننا نقول حافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتين برسول إلا كانوا من يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجهمين لا يؤمنون به قادَ خَالتُ سَنَةَ الأَوَّلِينَ وَلَو فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَنُّوا فِيهِ حُجُوجًا نَقُولُ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَمْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قُلْنَا مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ إبْوَهُ جَوْ وَسِيَّانَا لِنَاضِحِينَ وَحَفِظَنَا عَمِيقًا كُلِّ شَيْءٍ قَالَ رَادِي مِنْ إلَّا مَنِ اسْتَوَقَ السَّمْعَ فَأَتْمَعَهُ شِكَامُ وَالْأَرْضَ مَنَدَّاً اينا فيا رواسي وعامتنا فيا وعامتنا فيا كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معيشا ما لسنه بيرزقين وان من شيء السنو إلا من قلهم معنوم وأرسل له يحيى الحق فأنزل من السماء ما فأصقل الكبود وما أتمنه بخاسين وإن نا لنحل نحي ونموت ونحل الوارثون ولقد علمنا المستقلمين ياكم ولقد علمنا المستأجرين وإن عم بك هو يحشرهم إنك حكيم علي قال خلقنا الإنسان من صلصال من عمأ مسلون والجان خلقناه من قبل مناه السمون وإذ قال رمك للملائكة إني القابرشاً يا صاصال من عميم مسنود فإذا سويته ونفخت فيه روحه فقعوا لموسى جنين فسجد المنى إكتوب كلهم أجمعون إلا إمانيس أما أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أقل لأسلن بشر خلقته من صلصال من حمأ مسلون قال فخرون منا فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَنَحْنُ نَقاصِرَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ بِمَا أَرْسَلْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَىْءٍ عَيْنٌ حَافِظَةٌ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا إِنَّ دَاوُودَ وَالَّذِينَ سَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اجْتَمَعَ مَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ نَغْسًا تَمُوءُ وَتَوَاثَبُ كُلَّمَا بِمِنْهُمْ جُزْءٌ مقصوم إن المتقين في جنات وعيون ويدخلونها مسنا من آمنين ونزانا ما في الصدور من غن إخوانا على سويم متقابلين. لا يمسهم فيها نصم وما هم منها بمخرجين تبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ضيف إبراهيم لخنوا انيه فقالوا سلاما الا اننا منكم وجنون قالوا لا توجد ان ندعو من شرك من حميم قال امر الشوط من قال امر الشوط قالوا لا توجد ان لا نمشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكمر فنم تبشرون قالوا مشرناك من حق فلا تكم مع القالطين قال ومن يقلق من رحمة ربه إلا الله قال فما خطبكم أي من قالوا إنما أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم إلا آل نوح إن لا من الجموع أجمعين إلا مرأته قد عرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك مما كانوا فيه ون وآتيناك من الحق وإن على أهلك بقضاء من الليل واتمئ عذبا ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد والضحى حيث تقمر فَأَذَيْنَا إِلَيْكَ أَنَّ الْأَمْرَ إِنَّنَا دَامِرُونَ أُولَئِكَ الْقَوْمُ الْمُسْمِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَمِشُونَ وَنَمَا أُولَئِكَ يَصِفُونَ لَنَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُ اللَّهَ وَلَا تُخَصُرُ قَالُوا أَوَنَنَّا كَانِ الْعَادَمِينَ قَالَ لَا نَعُونَا إِبْنَاتِنَا قَالَ لَا نَعُونَا إِبْنَاتِنَا إِنْ إِنَّكُمْ فَاعِلِينَ لَعَمُوكَ إن ثم في سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا علينا سافرها وأمطرنا عليهم حجاوة من سدين إن في ذلك آيات من قبل والسمين وإنها لبسمين مقيم إن في ذلك لآية من مؤمنين وإياك أن أصحاب الأيكة نغالين فأتقن منهم وإنهما وبين ولقد كننا اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم اياتنا فكانوا عنا مقضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فأخذتم الصيحة مش فأخذتم الصيحة مسمحين فما أونا عنهم ما كانوا يقسمون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فصفح الصفح الجميل إن رمك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن لا تمنذن عليك إلى ما مت على به أسوأ جم منهم ولا تحسن عليه من وخفضنا عك للمؤمنين وقل إن السمين الذي نجعل القرآن عمين فوهمك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون فاستحب ما تأمر وأعظ عن المشكّين إِنَّمَا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ <بي نجعلوا، ali> يَجْادِلُونَ <اللي> الَّذِينَ يَجْادِلُونَ فِي اللَّهِ إِذَا النَّاسُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِلُّ <يضيء> صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَانْدُبْهُ فَكَأَنَّكَ يَأْتِيكَ الْيَقِينُ